إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر وسر تكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا بَنَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ تَيَقِينَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ وَيَدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رينة إلا أصحاب اليمين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 ما تَنَالَ الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرُ مُسْتَمْثَرَةٍ ثرت من قثورة